فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آل السلف ذهاتوا كوتاري جمع داباسي دوب عابتي جياوز يانكير دباد، وان لو تاري كام داباسي يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. أما شيوتي، ها؟ ابن عمر رزاق الله عنه. يشى عراقيك شو لحاجة عمراء ابن عمر يبني؟ تي أي إمام؟ أكر خواني مشو لا بردست تي نوش دروس تا؟ تي إيه واخواني ما نيرجعن، خواني مروح بلاتانة وعاسايا. اوهم خي الرجال العراقله سالخوين مجليك دبلس نوا اما اج ادروستا لو تارك دا يا كم اوابي بدون دروز بو دروس نيبرام يا اخوه دا موضوع باسكي لو تارك دا كوا هيج دليل اياتك حديث مهمتو ام ورغاري خلق كي ام تنطعه ام تشدد ام تعمقه ختره هلك المتنطعون اواني اوابير دا كنوا بهلاك هلك المتنطعون يا هيا هاتوا ما مصره ار قد اشتوا يجي خطبه بده يشتر امامه طيبه اي شي يعني ريق ريقرتش يلوه اگر كس امامه طيبه شي مشكله يا خطيبك ابو خوينيكا نابشتي و دروزنيو نظرام شي او همو تنطعي شي زياده تكلفي شي زياده معزل الله بيها من السلطان إن كنتم لا تعلمون